وماذا عن أركانها؟ أركان صلاة الجنازة أولاً النية وذلك لحديث إنما الأعمال بالنيات الثاني القيام للقادر عليها عند جمهور الفقهاء الثالث التكبيرات الأربع قال ابن عبد البر في الاستذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتى جاء موت النجاشي فخرج فكبر أربعا ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو أربع حتى توفاه الله وكان الصحابة يكبرون على عهد الرسول أربعا وخمسا وستا وسبعا فجمع عمر أصحاب الرسول فأخبر كل بما رأى فجمعهم على أربع تكبيرات خلاصة هذا أن جمهور الفقهاء على مشروعية التكبيرات الاربعه وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب الرسول وغيرهم وبه قال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وانعقد الإجماع عليه ولا يلتفت إلى ما سواه حيث كان هو آخر ما فعله الرسول وجمع عليه عمر الناس وأرجو ألا يثار نزاع في ذلك